فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كُلَّ حلاف مهين هماز مشاء بنميم من عِلٌّ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَادُوا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 أَمْ تَسْألهُم أَجرًَا فَهُم مِم مَغْرَمِم مُسْقَلُون أَمْع دَهُم الغَيب فَهُم يَكتُبُون فَصْبِ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُ كَ صَاحِبِالحوتِ إذ ناد وَهُوَ مَكْذُون لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ